بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن شان الكلام في محتملات الاستطاعه النمل الثاني أن المراد بالاستطاعة <تصفيق> <تصفيق> الاستطاعة العقلية. ذكرنا انه عليه ملاحظات سبق الكلام في الملاحظة الاولى ها؟ الملاحظة الثانية الملاحظه الثانيه الا وجوب الحج بالاستطاعه قرينه الاستطاعة الشرعية أو العرفية ويلاحظ عليه مجرد التصدي للتقييد لا يدل على ان القيد هو الاستطاعات غير العقليات فلعل المقصود هو لقاعه العقليات وانما قيد بها لأجل بيان دخلها في الميلاد إذ قد تكون القدره خارجه عن الميلاد وقد تكون دخيله في الملاك ولأجل ذلك أرض من تقييد وجوب الحج بالاستطاعة بيان دخل الاستطاعة العقلية في الملاك وليس بيان ان المراد بالاستطاعة. معنى يختلف عن الاستطاعة العقلية، إذن الصحيح في الملاحظ على المحتمل الثاني. والملاحظة الأولى المحتمل الثالث أن المقصود للإستطاعة في الآيام هي الاستقاعة العرفية أي التمكن من الحاج من دون عسر ولا حراج وذلك لعدة قرائن الاولى ان العناوين الماخوذه في السنة النصوص هو المفهوم بالحد العرفي لا بالحد العقلي فإذا قال المولا الدم نجس لا يجوز شربه فالمقصود به الدم بحده العرقي لا بحده العقلي ولذلك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 من الاستطاعة في الآيات القرينة الثانية أن مناسبة الحكم بالموضوع قرينة على ان المأخوذ في الحاج هو الاستطاع المناسبة له حيث ان الحاج امر يتطلب اعداد مقدمات وبذل مال وجمعا بين نفقته ونفقة الاهل مثلا اذا فالاستطاعة المأخوذة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع هي استطاعة المنسجمة مع الحاج وما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 القدره على ذات العمل فالمتحصل ان المراد بالاستطاعات في الايات طاعه عرفيات هذا تمام الكلام في الآيات الجهه الثانيه من البحث هو البحث حول النصوص الروائيات والبحث فيها في مقامين الأول في تحديد الاستطاعه المقصودة في هذه الروايات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 في مقام بيان محقق الاستطاعة، لا في مقام بيان مصحوم الاستطاعة، فذكر الزاد والراحلات لا لتقوم. الاستطاعة بهما بال لكونهما مصداقا عرفيا للاستطاعة عادتان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 عليه السلام سأله رجل من أهل العرب. فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس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 والراحلين، فالكلام يقع تارة في السناد وتارة في الدلالات. ندخل في البحوث الرجالية يومين ثلاثة، لأن هذه رواية أنفع فيما يأتي.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 بعض اعلام العصر وتحقيقه تحقيق البطل ان جعفر ابن محمد ابن قولويه ذكر في مقدمه كتابه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 يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالروايه المشهورين بالعلم والحديث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 ا ان التعبير بالوقوع حيث قال ما وقع لنا ان التعبير بالوقوع ظاهر في مباشره الموقع للموقع لا وهذا يعني المباشرة بين من أوقع الحديث وبين من أوقع له الحديث وهذا إنما ينطبق على مشائخه الذين تلقى عنهم الحديث ويلاحظ عليه ان التعذير لو كان بصيغه الافعال مسمدا للثقات كان يقول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 ورد عنه الحديث. الوجه الثاني. البابان. إن الكتاب رواء أكثر من سبع مائة راوي. رواء أكثر. من سبعمائة راوي منهم أكثر من مئتين من المجاهيل والضعاف كما هو ظاهر لمن راجع فلو حمل الكلام يعني كلام ابن قولويه على التوثيق العام لزم محذور التخصيص الكثير التخصيص الكثير التخصيص لهذا الكلام كثير لأن اكثر من مئتين هم مجنو مجاهي الوضعات تخصيص. تخصيص. تخصيص وهو مستهجن كاستهجان تخصيص, تخصيص. تخصيص والوجه في ذلك أن العام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 فهذا لا ينافيه التخصيص الكثير لأن المقصود به ضرب القانون والقاعدة مو ضرب القاعدة ضرب وحينئذ فهو ليس اخبارا عن الخارج حتى يتنافى التخليص الكثير اما اذا كان العام وايدا على نحو القضيه الخارجيه كان يقول كل لبناني في قم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 من أبواب المزار رويت على الأقل رواية عن ثقات فأنا لا التزم بأن جميع ما في الكتاب رواية عن الثقة، ولكن التزم بأنه لا يخلو من رواية عن ثقة <تصفيق> يأتي الكلام في الرأي السائل فهو المكاء.